هم الاحسان للانتاج الاعلامي و التوزيع تقدم لكم هذه الماده طوائبة. فلا بد للانسان ان يقف مع نفسه يطهرها مما علق بها من شوائب ومن هذه الشوائب امر عظيم خصله غنيمه خسر الله سبحانه وتعالى منها كما استمعتم فطهروا انفسكم من الاتصاف بها الا وهي الخسوه بالحسد التي هي منها I'm sorry. و سما بينهم معيشتهم في ح ي ا ة الدنيا ح ي هو عز و جل الذي قسم عليه مولاه ع ل م ه و حكمته س ن الحمد الله انه يورث ا ل و ض ا ء بين الناس ل أ ن الحاسد يبعض المحسود وهذا ي ت ن ا ف مع واجب الاخوه بين المؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم في حجته في حجه ا ل و د ع وفي ه ع ه الحد خطب خ ط ب ة مليمه فقال لا ت ح ا س ب يدفع صاحبه حتى الى أ ق ر ب الناس منه و ي ق و ا ن ي ح س د عباد الله أ ي ض ا اطاله انهم يمنع الحاسب من قول الحق إ ذ ا بدا على الطريق المحسوب و ي ح ي و ه على الاستمرار في الباطل كما حصل من إ ب ل ي س لما حسد آ د م الحاسب إ ذ ا جاء الحق للمحسوب ل لا ق ل ويربه I'm、yes. sorry. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد الله ما من داع الا ل وله دعاء وما انزل الله من داع الا وجعل ح س ب قد ي م ر لجميعنا ونحن ا نشعر و ح ي ا ن ا قد يمه لقلوبنا ل أ ن ن ا غير م ح ص و م ي ن ومما يدفع للحاسد أ ن الحاسد أن الحسد ضرره عليه في ا ل د ن ا و ا ل ا خ ر ة و أ ن ه لا يطلب ا ل ح س و د و أ ن يتذكر أ ي ض ا